قل اؤنب loving Und كيف إذا جمع عن يمين من في ان تخرج من الحي Kom enfin... Bye. Yeah En ook ik dan gaan Paul <laughs> ما <تصفيق> تصميمه بحفي الله ج كذلك <مضح> يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إن تفرقوا تلفوا من ضد ما. I'm Then, then. راغبن عن خالدين فيها سدا والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه فشيتهم حتى إذا فشيت وتنازعتم. كم عن جمل يبتليكم ولا عنكم والله ذو فضل en لولا انك فيهم سناتي جب قلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهد